زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد ي الله لنوره من يشاء يضرب ا ل ل ه ا ل أ م ث ا ل ل ل ن ا س و ا ل ل ه بكل شيء ع ل ي في ي م ب و ت أذن ا ل ل ه ه أن ترفع ويذكر ف ي ا ا س م ه يسبح ل ه ف ي ه ا بالغدو والآصار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 والذين كفروا أعمالهم كسراب ب ق ている人 س ちの思いを知っている人 ب ちの م いを知っている人た و و ج د الله ع د ه ف و ا ه ح س ا ب ا ا و ل ل ه س ر ي ع ا ل ح س ا ب أ و ك ظ ل م ا ت في بحر ا س ل ج ا ه م ي ه يغشاه موج, موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض موسوعه النابلسي يراها و م ن ل م ي ج ع ل ا ه ل ه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 لم تر أ ن الله يزجي سحابا ثم يؤلف, ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء م و ي و ع ه النابلسي ف ه ع ن من ي ش ا ء ي ك ا د س ن ا برقه ي ذ ه ب بالأبصار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 منهم من يمشي على ر ج ل ي ومنهم من يمشي على أ ر ب ع يخلق الله ما يشاء